وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جَاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحه فأرسلنا عليهم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 هنا لكذا تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غورا وإذ قال الطائفة فَرِيبَلا مُقَامَ لَهُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَالْأُذُخِلَ عَلَيْهِمْ ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلفتوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آهد الله من قبل لا يولون الأدباع وكان عهد الله مسؤولا